المعلم على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البهرية Terima kasih kerana قبة الخضراء، فيها نبينا. قبة الخضراء، فيها نبينا. قبة الخضراء، فيها نبينا. فيها أبو الزمر يا سيد الأشيب. Thank you.